الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرواه استغنى ان إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لإن لم ينته لنسفعا بالناصيه كلا لان لم ينته لنسفعا بالناصيه ناقيه كاذبه خاطئه فليدع سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم مع أول سورة أنزلها الله تعالى من هذا القرآن العظيم المئة هو عشر سورة التي فيها أكثر من يعني ستة آلاف آية وقرابه الستة وثمانين ألف كلمة هو مئات الآلاف من الأحرف أول ثلاثة أحرف نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد، كان يرى قومه يقعون في أنواع من الشرك ولا يشاركهم عليه الصلاة والسلام في شركهم كان يراهم يعبدون الأصنام ذلك قبل أن يبعث وقبل أن يبلغ سنه الأربعين عليه الصلاة والسلام فكان يخرج إلى غار يخلو فيه يتعبد ببقايا دين إبراهيم التي كانت تعرفها العرب فإن العرب كان عندهم بقايا لدين إبراهيم عليه السلام فكان يتعبد عليه الصلاة والسلام أرسل الله تعالى إليه جبريل دخل عليه جبريل في سورة رجل فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام فزعم ما الذي أدخل هذا الرجل الي فقال للنبي عليه الصلاة والسلام قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ قال ما أقرأ يعني انا لست قارئا أنا أصلا أمي ما أعرف أقرأ ولا اكتب ولم تكن الكتابة أصلا مشهورة عند العرب يعني ما كان عند العرب ناس متخصصين يعلمون الناس القراءة والكتابة اصلا كانت قليلة فيهم قال ما أقرأ ما أنا بقارئ يعني أنا لست قارئا أنا أنا ما أعرف أقرأ وأكتب فضمه جبريل ضمة حتى بلغ منه الجهد ثم أطلقه قال اقرا قال ما أنا بقارئ فضمه أخرى ثم أطلقه قال اقرا فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل به ذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أقرأ يعني ايش تريدني أقرأ بس فضمه ثالثه ثم تركه وقال اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى اخر الايات هذه اول ايات انزله الله تعالى من هذا الكتاب العظيم ثم خرج النبي عليه الصلاه والسلام من الغار طبعا جبريل خرج فخرج النبي عليه الصلاه والسلام من الغار وذهب الى اهله وقال زملوني زملوني دثيروني دثيروني الى اخر الذي وقع في هذا اول ايات نزلت اقرا بسم ربك الذي خلق خلقك وخلق وخلق الجبال وخلق الأشجار وخلق البحار خلق كل شيء جل في علا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ماذا في آية أخرى قال الله تعالى من نطفة إذا تمنى وفي آية أخرى قال من ماء مهين قال من علق والعلق هو إذا ارتبط الحيوان المنوي بويضة المرأة وتكو بدأ, بدأ تكون يعني أصل الجنين يعلق في الرحم ولذلك قال الله تعالى في ايه أخرى من علاقة ثم من مضغة إلى آخر الآيات فجعل الله فسماه الله تعالى علقه وإلى اليوم الطب يسميه علقه لأنه يعلق في جدار الرحم فقال خلق الإنسان من هذا الشيء الصغير الذي هو قطعة لا يلتفت إليها من علق اقرأ وربك الأكرم هو سبحانه وتعالى الكريم وترى ربما أن الإنسان يقع في أنواع المعصية ومع ذلك يسره ربه و يعني يستجيب دعاءه ويشفي مرضه ويرزقه لكرمه جل وعلا وهو سبحانه وتعالى الأكرم وهو كريم وهو الأكرم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علمك الكتابه. فصار الإنسان يكتب بيده ويكتب أيضا بالالات الكاتبة والكمبيوتر والأجهزة المحمولة قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان كيف يبني كيف يكتب كيف يصنع كيف يخيط ثوبه جعل الله تعالى عند الإنسان معلومات أن يفعل ذلك وإلا تجد أن بعض الحيوانات ربما لا تدرك ماذا تفعل ولا تدرك أن تصنع أشياء ما علمها الله تعالى ما جعلها في فطرتها. علم الإنسان ما لم يعلم ثم قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى الإنسان مع أن الله تعالى كرمه وخلقه من على قوى يطغى والطغيان هو تجاوز الحد مثل الإنسان مثلا يكفيه أن يأكل طعاما كثيرا فيذهب ويشتري طعاما كثيرا أو يطبخ طعاما كثيرا ويأكل بعضه ويرمي الباقي نقول هذا طغيان أنت تجاوزت الحد إنسان يريد أن يتوضى يكفيه في وضوءه مقدار يسير من المال فمن الماء فتجد أنه يفتح صنبور الماء ويسرف في الماء كثيرا نقول أنت هذا طغيان الإنسان الذي يريد مثلا أن يؤدب ولده فيكفي في تأديب الولد مثلا أن يقول له بعض الكلمات أو, أو ما شابه ذلك فتجد أن, أن الأب يتجاوز هذا في العقوبة نقول أنت مارس الطغيان انسان يريد أن يؤدب موظفا عنده وقع في مخالفات يكفي هذا الموظف أن يكتب له خطاب مثلا كتاب لفت نظر أو, أو غير ذلك فتجد أنه يتجاوز هذا هذا طغيان إن الإنسان ليطغى متى الرأاه استغنى تجد ان الانسان ما دام فقيرا مسكينا يعني على جد حاله مثل ما يقال تجد انه متواضع مع الناس لكن عندما يكثر ماله او يقوى جسمه او يرتفع منصبه او يعلو نسبه او يكون له مقدار كبير من الناس يطغى متى الرآه استغنى بدل ما يكون هذا الغنى يدفعه الى مزيد انكسار لله وشكر الله سبحانه وتعالى واعتراف بفضله عليه واستعمال لهذه الأمور في طاعة الله والتقرب لي لا يبدأ يطغى ويتكبر كلا إن إنسان لا يطغى الرآه استغنى ثم قال الله إن إلى ربك الرجعا كل هؤلاء سواء كان غنيا أو فقيرا أو واجدا أو, أو معدما كل هؤلاء مرجعهم إلى الله تعالى إن إلى ربك لا نزال في أصلاً تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ذكر الله تعالى في النصف الآخر من السورة حادثة لبعض المشركين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد ويسجد عند الكعبة فأخذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تغشنا في مجالسنا لا تأتي عند مسجدنا طيب ما هو المسجد ليس مسجل باسمك ولا اسم أبيك هذا المسجد المسجد الحرم والكعبة موضوع لجميع الناس يأتي إليه العرب من كل مكان في جزيره العرب فلماذا تريد أن تمنع منه النبي عليه الصلاة والسلام بينما تأذنوا لغيره؟ يقول لا تغشنا في مجالسنا ان رايناك فيها فعلنا كذا وكذا فقال الله تعالى هنا أرأيت الذي ينهى هل رأيت هذا المشرك الذي يدعي القوة والجبروت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ما ينهاك لأنك تنافس في ذجهرة أو أو تنافسه في عزه وفي جبروته إنما أن تصلي طيب أنت ما الذي يضرك إذا صليت؟ قال ارايت الذي ينهى عبدا إذا صلى ارايت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ارايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى هذا مارس أنواع الطغيان فهو كذب بالنبوة وكذب بالرسالة وكذب بالتوحيد وتولى أيضا نقوله طيب تعال اسمع التوحيد اسمع الإسلام طيب اجلس افهم منا ما هو الإسلام أنت تنتقد تعامل الإسلام مثلا مع ميراث الرجل والمرأة طيب تعال اجلس اسمع طيب السبب أنت تنتقد تعامل الإسلام مع الحدود الشرعية حد السرقة حد الزنا إلى طيب اجلس اسمع منا ما هو السبب أنت تنتقد أن الإسلام شرع الزكاة طيب تعال اسمع ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ ما هي الحكمة؟ أنت تنتقد أن الإسلام شرع كذا وكذا في الصوم أو طيب تعال فهو كذب وتولى اعرض فهو ما عنده استعداد اصلا أن يسمع حكمة الإسلام وإنما قبل وسوسة الشيطان فلما جئنا نرد على هذه الوسوسة بالكتاب والسنة اعرض هذا قول الله تعالى كذب وتولى وكذلك تجد أنه يعني يحارب النبي عليه الصلاة والسلام فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى ودعنا سيد الله قال الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يراه أن الله يراه ويسمعه وهو ينهاك يسمعه وهو يصد عن سبيل الله كلا لئن لم ينتهي إذا ما انتهى عما هو يفعله وعن عن التكذيب, التكذيب بالدين أو عن تنثير الناس عن الإسلام وتشويه صورة الإسلام ومنعك من أن تصلي عند الحرم ومحاولة إطفاء أي نور للإسلام كلا لإن لم ينتهي إذا انتهى وكف عن هذا لنسفعا بالناصيه عن نضرب بالناصيه والناصيه هنا في مقدم الرأس في الجبهة لنسفعا بالناصيه ثم وصف الله ناصيته فقال ناصية كاذبة خاطئة هذه الناصية التي تدل صاحبها على التكذيب وعلى الإعراض وعلى محاربة تعاليم الإسلام والدعوة إليه ونحو ذلك هذه كاذبة فيما تدعي أن الإسلام متخلف هي كاذبة فالإسلام متحضر ويصلح لكل العصور وهي خاطئة في الوقت نفسه ناصية كاذبة خاطئة وقد ذكر اليوم عدد من الباحثين في الإعجاز العلمي بأن الناصية هي مركز الناصية المنطقة المتقدمة من الدماغ قالوا هي مركز التحكم في تصرفات الإنسان وفي اتخاذ قراراته ولذلك ربما أن بعض ال... يعني ذكروا أن بعض السجون في... في بعض البلدان ربما إذا تكرر من المجرم عدد من الجرائم ولم يستطيعوا أن يحولوا بينه وبين هذه الجرائم يعملوا لعملية في الناصية أحيانا فالمقصود تحد ذكروه يعني بعض المفسرين فالمقصود أن هذه الناصية هي مركز التحكم في يعني تصرفات الإنسان ناصية كاذبة خاطية قال الله فليدعو ناديها ويعتز هذا المشرك الذي يعارض يعتز بقومه الذين يعني ينصرونه قال فليدع عناديه سندع الزبانيه الزبانيه هم خزات النار الملائكه قال الله كلا لا تطعه وسجد واقترب كلا لا تطعه وسجد واقترب اسال الله ان يتقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته